الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده, لكم هذه المادة. الحمد ل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من والمجد ما اللهم مانع لما معطي لما منعت الأرض الله أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا شاء هو أعطيت أحق بعد عبد شيء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 و ا ل ع عبادك ب ا ا د و ل ص ل ا ة والسلام على المبعوث ر ح م ة للعالمين المبعوث بخير دين الهادي إ ل ى صراط الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن عباد العقل قلب البشري الله الحياة الأحداث الزحام الضجيج يفقد في وفي وفي وفي خضم غمرة وسط تماسكه ويفقد الفكر ا ل إ ن س ا ن ي وظيفته فيعيش هذا الفكر منحصرا في مفردات م ح د و د ة قاموسه ضيق لا يعرف من المفردات إ ل ا ما هو يناسب الواقع الذي يعيش فيه م ع ا ن ا ة ل ق م ة العيش وروتين الدنيا القاتل مفردات أكل شريبة أكل نام قام زرع حصد تزوج طلق جمع بنى رشح صوت فاز هذا مبلغ علمهم و خ ل ا ص ة ا ل سعيهم وهذا ما توصل إ ل ي ه فكرهم فاختزلوا ا ل ح ي ا ة واختصروا الدنيا في هذه المفردات ا ل ض ي ق ة وليس للمسلم المعاصر أ ن يفقد تماسكه و أ ن يضيع ا ل ح ق ي ق ة الكبرى و ا ل ق ي م ة المثلى و ا ل ق ض ي ة العظمى في هذا الوجود ليس للمسلم أ ن يضيع ق ض ي ة أ ن هذا الكون و أ ن هذا الوجود تحت ق ب ض ة الله وتحت مشيئته وتحت سلطانه وتحت ملكه وتدبيره وتصريفه و أ ن كل شيء خاضع لعظمته و ل أ و ا م ر ه ولقضائه وقدره ل و أ ن هذا الكون لا يفلت من ق ب ض ة الله فيه شيء ولا يخرج عن سنن الله ونواميسه شيء إ ن ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ع ا ص ر ة بعلومها ومعارفها وتقنياتها وعولمتها خدعت الناس خ د ع ة ع ظ ي م ة هي أ ن كل شيء تحت س ي ط ر ة ا ل إ ن س ا ن وهذا كفر وطغيان وكذبوا ل ل ه إ ن ه ا خ د ع ة عظمى أ ن يتخيل ا ل إ ن س ا ن أ ن كل شيء تحت سيطرته أ و ل ا كثير من ا ل أ ش ي ا ء التي هي دون السماوات مما يراها الخلق والناس لا يعرفون عنها شيء قال ا ل ع ل ا م ة ابن القيم في مفتاح دار ا ل س ع ا د ة ما غاب عن الناس من الوحوش والدواب أ ك ث ر من التي يرونها ف إ ن هنالك صحاري وبراري وغابات فيها من الكائنات التي خلقها الله أ ش ك ا ل ا و أ ل و ا ن ا و أ ص ن ا ف ا ولكن كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى أ ن ر آ ه استغنى إ ن ا ل إ ن س ا ن لربه لكنوت ه و ل م ير ى ا ل إ ن س ا ن أ ن ا خلقناه من قبل ولم يك ن شيئا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أ ن ش أ ه ا أ و ل م ر ة وهو بكل خلق عليم ا ل ق ر آ ن لما يتحدث عن الحقائق يتحدث عن ا ل ح ق ق ا ا ئ ل م ر ئ ي ة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 في خضم هذه ا ل ح ي ا ة ب إ ي ق ا ع ه ا السريع و بروتينها القاتل وبمفرداتها ا ل ض ي ق ة أ ن هذا الكون الذي ترونه أ م ا م ك م وما يخفى منه أ ع ظ م وله ما في السماوات وهذا ليس ل ل إ ن س ا ن بتقنياته أ ن يعرف إ ل ى ذلك سبيلا إ ل ا بوحي من الله محتر يخبرك عما في السماوات من عرش وكرسي و ح م ل ة للعرش و م ل ا ئ ك ة ومن جبريل ومن ص د ر ة المنتهى و إ ل ى غير ذلك من العوالم ا ل ع ظ ي م ة لهما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وما بينهما وما تحت الثرى ينبغي أ ن يذكر المسلم ب ح ق ي ق ة ع ظ ي م ة هي أ ن هذا الوجود و أ ن هذا الكون و أ ن هذا الملكوت خلقه الله بكن و أ ن ه لا يعجزه فيه شيء و أ ن الله عظيم و أ ن ه على كل شيء ق د ي ر مظاهر ق د ر ة الله في الكون من ا ل ذ ر ة وحتى ا ل م ج ر ة إ ن هذه ا ل ذ ر ة بجزيئاتها ا ل ص غ ي ر ة وبتفاصيلها ا ل د ق ي ق ة فيها إ ل ك ت ر و ن وبروتون بينهما م س ا ف ة ص غ ي ر ة جدا لو أ ن كل بروتون كان ملتصقا ب ا ل إ ل ك ت ر و ن والذرات م ل ت ص ق ة مع بعضها لكانت ا ل أ ر ض قدر ا ل ب ي ض ة ا ل ع ا د ي ة لو ما الله خلى ا ل إ ل ك ت ر و ن بعيد من البروتون ا ل م س ا ف ة ا ل ب س ي ط ة دي كان الوطن نحن ع ا ي ش ي فيها ع ا ج ب الناس دي كانت تجب قدر ا ل ب ي ض ة انت كنت تكون قاعد وين في ا ل ب ي ض ة دي قدر ا ل ب ي ض ة بتاعت ا ل د ج ا ج ة ا ل م و ج و د ة في السوبر ماركت البشتروها الناس إ ن ه ا ق د ر ة الله في كل شيء من الذره وحتى المجره ينبغي أ ن يذكر المسلم حتى لا يفقد تماسكه إ ن ه ا ق ض ي ة إ ي م ا ن ي ة و م س أ ل ة ع ق د ي ة ينبغي أ ن نطرقها أ و ل ا ل أ ش ي ا ء في مظاهر ق د ر ة الله وهي ك ث ي ر ة وسوف أ ت ح د ث عن بعض قليل منها أ و ل شيء الشمس والقمر كلها آ ي ا ت ظ ا ه ر ة ومع الشمس والقمر الليل والنهار و آ ي ة لهم الليل نسلخ منه النهار ح ك ي ب النهار حسن الدنيا مضويه باشو يتضلم و ب ص و ر ة ت د ر ي ج ي ة زي السلخ زي سلخ الجلد ب ر ا ح ة ب ر ا ح ة و آ ي ة لهم الليل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 وكل في فلك يسبحون قل أ ر أ ي ت م إ ن جعل الله عليكم الليل سرمدا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من إ ل ه غير الله حتى علماء الفلك من إ ل ه غير الله ي أ ت ي ك م بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه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 إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون إ ن أ س و أ ما زرعته ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ع ا ص ر ة أ ن ه ا علمت الناس العلوم م ب ت و ت ة عن ا ل ع ق ي د ة و ا ل إ ي م ا ن يقولون الكسوف هو الكسوف كسوف الشمس هو أ ن يقع القمر بين الشمس وبين ا ل أ ر ض وخسوف القمر ان ت ق ع القمر في ظل ا ل أ ر ض هذا ا ل صحيح ولكن ليس كل ا ل ح ق ي ق ة القمر و بين الشمس و ا ل أ ر ض على كيف يعني على كيف الشهر الفائت وقعت آ ي ت ا ن عظيمتان والناس في غ ف ل ة خسوف وكسوف اجتمعا في شهر واحد للشمس والقمر والناس في حفلاتهم وصخبهم وضجيجهم وملاهيهم وفي الكريسمس وفي أ ع ي ا د ر أ س ا ل س ن ة والنبي ا ل أ ع ظ م و ا ل إ م ا م ا ل أ ك ب ر ل ل أ م ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا ر أ ى خسوفا او كسوفا خاف وهرع إ ل ى ا ل ص ل ا ة وهي ص ل ا ة م خ ت ل ف ة وليست ا ل ص ل ا ة للشمس ولا للقمر فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون يتضرع الى الله ويطيل القراءه حتى اذا ركع رفع من الركوع وقرا ثانيه قراءه طويله حتى ينجلي الخسوف او ينجلي الكسوف هذا اسم عند الناس يقول لك التفسير اسمع ب ر ا ح ه التفسير العلمي للظواهر الطبيعيه ما في ح ا ج ة اسمها ظواهر ط ب ي ع ي ة انتم موهومين الكون د ه كل ه تحت ق ب ض ة الله كما اسلفنا ما في ظواهر ط ب ي ع ي ة كل شيء بقدر انا كل شيء خلقناه بقدر والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير ذلك تقدير العزيز العليم ما في ح ا ج ة ساكت الشمس ما ما شبيه م ز ا ج ة قالوا الكسوف الذي حصل للشمس قبل أ س ب و ع ي ن تقريبا لم يمر مثل هذا الكسوف منذ أ ل ف عام قالوا قبل كده أ ص ل ا ما في كسوف جزيده ا ك س و ف وقت الشمس ط ا ل ع ة الكسوف مع الشروق الناس ذي ا ل م و ا ه ي م ا ل إ ج ا ب ة ب س ي ط ة إ ن الله على كل شيء قدير ل أ ن الشمس شمسه و ل أ ن القمر قمره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 اسم التفسير العلمي ه ما اسم ا ت ف س ي ر ع ل م ي ه ا س م التفسير المادي التفسير العلمي هو الذي يجمع كل الحقائق التفسير العلمي تقول قدر الله للقمر ان يقع بين الشمس وبين الارض بتقدير من الله فحصل ذلك هذا س م التفسير العلمي الذي ي أ خ ذ ما هو موجود ا س و أ شيء في العلوم يجب لك تفسير مادي يقول لا يوجد تفسير العلمي م ا تفسير ع ل م ي ف ي ا اشياء غ ا ئ ب ة عنكم تعرف و الجن ا الجن حيم ا في علم ب يعرف الجن امسك اي دكتور بروفيسور في ج ا م ع ة يقول له الجن يقول ل ه د ا وهم لانه ما ي ج ر ه الخواجات الا انما ه في ج ن قالوا ما في ج ن في جن. في جن وفي ملايكه وفي اشياء وعاء يخلي ملايكه خليه ا و ي س أ ل و ن ك عن الروح جواك ادينه تفسير جبلي أ ك ب ر عالم في الدنيا سواء كان خ و ا ج ي بيرتون بكلمه ت ن ج ل ي ز ي و لا مسلم ب ت ك ل م عربي خليفه س ل ي و رينما ي هي ا ل روح و أ ي ن هي و أ ي ن تسكن و ما هو شكلها و ما هو لونها و كيف هي و كيف هي و ي س أ ل و ن ك ع ن ا ل ر و ح قل ا ل روح من أ م ر ربي و ما أ و ت ي تمين ا ل ع ل م إ ل ا ق ل ي ل ل ا ل س م ا و ا ت خ ل ا بس ا ل ر و ح يقول لك التفسير العلمي خدا الناس التفسير العلمي الذي يستند إ ل ى العلم والعلم فيه النقل الوحي وفيه ما يثبت بالعقل و ا ل ت ج ر ب ة كل ذلك يسمى علما اما التفسير الذي يعتمد على العقل ولا يعتمد على الوحي لا يمكن أ ن يكون تفسيرا علميا هذا اسمه التفسير المادي ل ل أ ش ي ا ء ا ل ش م س و ا ل ق م ر ا ل ن ا س لا ب د ي خ ذ و ا ف ك ر ة عن الشمس و ا ل ق م ر إ خ و ا ن ن ا ا ل آ ي ا ن ا ي ف ي ن ه ا الناس الآن تحت السماء تحت و ا ماذا ف ي ا ل س م ا و ا والأرض وما ت ت غ ن ي ا ل آ ي ا ت و ا ل ن ذ ر عن ق و م لا ي ؤ م ن و ن و ك أ ي م ن آية في ا ل س م ا و ا والأرض ت ي م ر و ن ع ل ي ه وهم ا ع ن ه ا م ع ر ض و ن ا ل ق ر آ ن عجيب لكن يتكلم ل ك عن ا ل آ ي ا ت التحت البحار وهو الذي سخر لكم البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحما ط ر ي ة وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون انت عارف الكائنات ا ل م و ج و د ة تحت البحار تكاد تكون البحار أ ر ب ع أ خ م ا س أ و سبعين في ا ل م ئ ة من ا ل أ ر ض مويه ت ح ي ط كائنات ا ل إ ن س ا ن لا يحيط بها علمه وما يستطيع ي ا ك ل ه ولا ي ش ر ب ه ولا يقوم على في ح ا ج ة اسمها ا ل ح ي ا ة ا ل ب ر ي ة دي المسؤولين ق ا ل و ا من الصيف ومسؤولين من الحيوانات في البلد ال... كل بلد ف ي ه ح ي ا ة ب ر ي ة ش ر ط ة وسلاح وقروش ومرتبات عشان يحافظوا على الكائنات دي ا ل تحت البحار دي تخيل في مليون نوع من الحيتان كل حوت يختلف عن التاني تماما مش عدد مليون ده النوع, النوع الواحد ن ع ل و ا فيه ملايين تخيل في حوت واحد بياكل في, الوجب في اليوم و ف ا ل ي يوميا ي وجبته م ي ا و ما يعادل خ م س م ي ة طن ربنا قال وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض يعني في ا ل أ ر ض دي مش في ا ل م و ي ة بس ا ل م و ي ة ما من ا ل أ ر ض ل أ ن الكره ا ل أ ر ض ي ة أ ر ب ع ة أ خ م ا س ة تقريبا م و ي ة إ ل ا على الله رزقها وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض ولا طائر يطير بجناحيه إ ل ا أ م م أ م ث ا ل ك م ما فرطنا في الكتاب من شيء تخيل د ي البحار النباتات ف أ خ ر ج ن ا به نبات كل شيء وهو الذي أ ن ز ل من السماء ماء ف أ ن ب ت ن ا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خزائنه وما ننزله إ ل ا بقدر معلوم عجيب لكن النبات أ ف ر أ ي ت م ما تحرثون أ ا ن ت م تزرعونه أ م نحن الزارعون الزراع ة ق د ا م ا ل ن ا س النباتات أ ش ك ا ل و أ ل و ا ن البحر ا السماوات ا ل أ ر ض ا ل ل ي ل والنهار هيا تعجيب ة متاقب ياقوبه ي و ل د ا ل ل ي ل في النهار و ي و ل د ا ل نهار في الليل لمن ا تناقش ذ و ل الناس البولك ل ي ي ق ل ا ل تفسير البجيفه ل ي ي في ا ل تفسير المادي بس الشمس د ي ك س ف ت التفسير الظاهر للناس إ ن ه الشمس بتكسف لما دائما ب ك س و ف ة بكون جزئي لان القمر اصغر بين الشمس ا ل ق م ر بتقع بين الارض وبين الشمس ق ا م في رجل امي في رجل امي ما قرئ جغرافيا ولا جيولوجيا وما قرئ علم الفلك ج قال للناس الموضوع د ه ب ر ض و فيه حاجات ت ا ن ي ة قال للناس اتدرون اين تذهب هذه الشمس الشايفين نادي عرفنا ا ي ب ت م ش و ا وين قلنا الله ورسوله اعلم قال انها تذهب وتسجد لله تحت عرسه لكن في ا ل م د ر س ة ما قرون ك د ه الرجل الامي ده هو النبي الاكرم والرسول الاعظم و ا ل م ا م ا المقدم صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم واحد قال لي الحديث ا ب خ ا ل فالعلم قد متل العلم بخالف الحديث اذا في علم في علم ذ ا ت ه قال لي الحديث قاعد يخالف العلم قد متل في علم العلم ق ا ش ن و قال ا ل ش ي س ابتسجد ي ك ب ل علم غلطان ل أ ن ه القال الكلام د ه أ ع ل م من العلم اتعرفو قالو ا خاتم المرسلين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدين قتلو ما في ا ع ت ر ا ض العلم قال مابتسجد قال ل ي ن ما قال اين ل ل ش الشمس و ف لما تمشي دي بتمشي ق الشمس ليه ما و ف ا ل ش ق ا ع د ة وين قلت له خليكم معي ركزوا معي ش و ي ة عايم فوقك بالليل طبعا في الصافيه مافي نجوم أ ك ل م ك ولا في ا ل م ن ش ي ة ولا في الرياض تمشي الخلل ا تشوف النجوم لكن زول قاعد في الطايف د ا ر يشوف النجوم مع ا ل أ ن و ا ر ا ل ت ق ي ل ة دي والكشافات وقاعدين في في ش ي ق و م ك ف ر ي ن ه على النجوم دي شوفوها ك ي ف ي د في ا ل ت ل ف ز ي و ن شوف الخلد أ ط ل ع شوف النجوم دي وهو الذي سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه كل شي ء ب أ م ر ه حتلقى فضاء واسع وما تراه ام فوق ر أ س ك ليس هو السماء هذا ما ظهر للناس من ق ب ة السماء ل أ ن ا ل إ ن س ا ن كان طلع خارج إ ط ا ر ا ل ج ا ذ ب ي ة ا ل أ ر ض ي ة ومشى بعيد ما حيصل السماء بدليل قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها مستقر السجود رسول الله اتدرون أ ي ن تذهب هذه قالوا أ ي ن الله ورسوله أ ع ل م قال تذهب وتسجد لله تحت عرشه ف إ ن أ ذ ن لها أ ش ر ق ت و إ ن لم يؤذن لها كان اليوم الموعود ل أ ن ه حج ا يوم الشمس حتخالف هذا النمط الذي اعتادته منذ سنين ط و ي ل ة والشمس والقمر دائبين لمن يحصل لون كسوف ولا خسوف ف ي ن ا س و ل ا يجيبوا خبر أ ن ت عارف يوم الخسوف بتاع ا ل ج م ر و ل ك يقولون ان الشمس والدمر يقولون ان ل ش ه ر يقولون ان الشمس ي ل و ن ا ل ش م س يقولون ان ل ش م س ق و ل و ن ان ل ش م س يقولون ان س يقولون ان ا ل ش س يقولون ان ا ل ش س يقولون ان ا ل س ل ن ان س يقولون ا ا ل س يقولون ا س الشمس يقولون ا س الشمس يقولون ان ا ل ش س يقولون ان ا ل ش يقولون ا الشمس ي ق و ل و ان الشمس ي ق و ل و ان الشمس ي ق ل و ن ة ا ل ج د ي د ة ق ا ل ا ل ش م ي ن ان ا م س ي ق و خش ا ل س ن ة ا ل ج د ي د ة ف ي ش م مو؟ س ن ان ا ل م و ه و م ي ن و ا ل ل ه ن ا س ع ن د ه م ل ش م س ي ق و ل ل ك ل ا ب د ي ك و ن ص ا ح ي ي ا ن ك تتعبد ا ل ل ح وتتعبد الله وتتعبد الله وتتعبد الله وتتعبد الله وتتعبد الله و ا ل ع ب د الله وتتعبد الله ي ت ت ع ب د ا ل ل ا و ت ي ن ب د الله وتتعبد ا ل ه و م ة ع ن د ه م و ه وتتعبد الله ب ت ت ع ب د الله وتتعبد الله وتتعبد الله وتتعبد الله وتتعبد الله وتتعبد الله و ت ت ع ب ن الله وتتعبد الله و ع الله وتتعبد الله ق ت ت ع ب د الله و ت ي ت م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 ولكن يظل العلم البشري محدود والعقل ا ل إ ن س ا ن ي قاصر ويظل فهم البشر جميعا محدود وعاجز وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون د ر لديك معلومات الشمس اللي شايفينها النازي ا ل ح ا ر ق هذه جزء من مجره تسمى مجره درب ة ت ب ا ن ة الشمس و ا ل أ ر ض و م ع ه ا تسع ة كواكب اسمونا ا ل م ج م و ع ة ا ل ش م س ي ة ديل ب د و ر حول الشمس في تاني م ي ة مليار شمس زي دي وكل شمس منها عندها كواكب بدور حولها د ه ك ل ه ا ل م ي ة مليار شمس جزء من مجره درب ا ل ت ب ا ن ة الفضاء شايفن ي نذا فيهم ئ ا ت الملايين من المجرات والله ما حتصور ا ل م س أ ل ة دي انت ما حتصور القمر ا ل ب س ي ط ة دي اللي هي جزء من ا ل ت ا ب على ا ل أ ر ض بينها وبين ا ل أ ر ض مائتين واربعين الف ميل ا ل م ا ت ي ن واربعين الف ميل دي لو نقصت ش و ي ة ولما ا س ف ة اقتربت بين ا ل أ ر ض وبين الجمره س ي ب ا ت كل ما في ا ل أ ر ض حتى الجبال ستزال عن أ م ا ك ن ه ا يعني ربنا كان دار يهلك ا ل أ ر ض يقول ل ل ج م ر ه قريب ش و ي ة مشي وقع الجمره في ا ل أ ر ض كاوقع الجمره في ا ل أ ر ض ديمه ح ا ج ة ك ب ي ر ة خلاص ولا ا ب ق ى و ق جع يقول ل ل ج م ر ه قريب لا يفضل فيها جورجي بوش ولا مسلم ولا كافر هذه ا ل ج م ر ة خسفت والناس في راس ا ل س ن ة ما جايبين خبر يرقصوا والما في راس ا ل س ن ة ك ت ر خ ي ر راقدين في ب ي و ت ا ل نايمين أ س و أ شيء أ ل ا نحس بالسنن ا ل ك و ن ز ي ة و أ س و أ من ذلك أ ن يتبلد الشعور و أ ن يتجمد الحس حيال اي تغير في هذه الظواهر التي يسمونها ط ب ي ع ي ة الظواهر ا ل ك و ن ي ة ا ل م و ج و د ة في هذا الكون الشمس جزء من مئات الملايين من شموس في م ج ر ة و ا ح د ة الشمس تساوي ا ل أ ر ض تقريبا مليون و ث ل ث م ئ ة أ ل ف م ر ة الشمس دي بيساوي الواطفتنا ا ع ت العجبانه دي مش السودان لا لا, لا. العالم كله يعني يساوي مليون و ت ل ت م ي ة أ ل ف م ر ة لو عاينت في السماء أ ي نجم شايفه ب س ا و ي الشمس م ي ة م ر ة أ ي نجم ويضرب بذلك المثل ل ك ث ر ة النجوم يقولون وفي السماء نجوم لا عداد لها تخيل علماء الفلك بالمناظير م ا يستطيع ان يعد النجوم د ه إ ع ج ا ز يقول لك يا أ خ ي عد النجوم م ا ف ي س ت ب ي ق د ر يعدها و احد العلماء ا ل ف ل ك ق النجوم ا ل التي ترونها في السماء بالمناسبه ما م ل ص ق في السماء ما ملصقا كل فلك ي س ب ح و ن أ ن ت بشوفه ق ر ي ب ة أ ن ت لو ع ي ن ت من بعيد جامع في م ئ ذ ن ة و ي و ر ا و ع م ا ر ة ب ي ت خ ي ل ل ن ان الاماره ة ت ي و ل الى المئذنه المتحول الى الاماره النجوم التي ن ت ش و ف و ه م ع ل ق ة اخواننا اي شهاب ب ي ج و ان ع يشاهدوه رجوم للشياطين الشهاب ده كان ح ص ل الارض في شهاب ا ل أ س ب و ع الفات و ل ا ا ل أ س ب و ع ه قبل الفات اتكلموا عنه علماء الفلك شهاب ججاري من الفضاء قدر ح ب ة الفولا قال لك ربنا ستر ما وقع في ا ل أ ر ض وقع في فضاء تاني يختكوا لخلقوا الله قال لك كان وقع في ا ل أ ر ض بدمر مربو كامل بتاع بيوت بين ن ا س ه قدر ح ب ة الفولا والله يا اخوان ربنا ذا عظيم والله عظيم ده كل ه خ ل ق ه ومش خ ل ق ه ساكت بيعبدوه أ ل م ترى أ ن الله يسجد له من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب مش الله خ ل ق ه وفاكهه خ ل ق ه وبيتامر ب أ م ر و اشكد يوم ما يقوليها ل اطلعي من الغريب بتطلع بالغريب ولما يقوليها أ ج ي ف ي أ ج ي ف ي ولما يقول لا يحصل لك كسوف يحصل لها كسوف ولما يقول لا يحصل لك خسوف يحصل لها خسوف إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكون يا ا ل سلام هذا الكون عجيب هذا خلق الله ما تحدثت عنه تذكير ببعض ق د ر ة الله التي لا حد لها ولا حصر لها ولا ن ه ا ي ة لها سبحانه و ت عما ا ل ى ع يصفون وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره و ا ل أ ر ض جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أ س أ ل الله تعالى أ ن يعرفنا و أ ن يجعلنا مؤمنين به موقنين به و ب ب ي ن ه وبشرعه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 عالقا في مكره بالمجره إ ن أ م النجوم بنت زمان لم تزل حادثاتها م س ت م ر ة في فضاء لو سافر البرق فيه أ ل ف قرن لما أ ت ى مستقره سريع بسرعة سنة سنة البرق قرن ماشي دي دقيقة يعني ما ولا لو ألف ألف ألف وقف ده مش مية لما أ ت ى م س ت ق ر ة ولو الشمس, الشمس ضاعفت الف ضعف لم تكن في أ ث ي ر ه غير ذ ر ة أ ب ع د الدهر في الفضاء مكره عالقا في مكره ب ا ل م ج ر ة إ ن أ م النجوم بنت زمان لم تزل حادثاته م س ت م ر ة في فضاء لو سافر البرق فيها أ ل ف قرن لما أ ت ى مستقره ولو الشمس ض ع ف ت أ ل ف ضعف لم تكن في أ ث ي ر ه غير ذ ر ة س ا ع ة تحسب ا ل م ج ر ة فيها ك ح ل ق ة أ ل ق ي ت بصحراء ق ف ر ة يقف الفكر دونها مكوندا يقف الفكر دونها مكوندا مقشعرا فشمسنا منه ق ط ر ة الشمس و ا ل م ج م و ع ة ا ل ش م س ي ة كلها لا تساوي في هذا الفضاء الرحيب شيئا يا سلام أ ب ع د الدهر في الفضاء مكره عالقا في مكره ب ا ل م ج ر ة كل حاجات الشمس والقمر كلها والكره و ا ل ك ر ة أ ر ض ي ة م ع ل ق ة في ا ل م ج ر ة إ ن أ م النجوم بنت زمان أ ي نجمه ش ا ي ف ة لم تزل حادثاته م س ت م ر ة ح ا ج ة غريبه الشده بن ق ط ع كتب ناقش لي واحد ملحد فقال لي الكون دا جاب ا ص د ف ة ق ل ت له ج ب ا ل ص د ف ة و بغا ي ماشي بدون ص د ف ة معقول دا يعني ح ا ج ة جاب ا ل ص د ف ة وماشي م س ت م ر ة بدون ص د ف ة طيب ق ل تلا ص د ف ة دي ما تاني ليه؟ لو ي ل كل مره ة تجي ص د ف ة زيدي ت ع م ل ل ن ا ك و ن زيدا نحن ابن ق ت ن ع نقول يابا ص د ف ة ا ل ص د ف ة م ر ة و ا ح د ة دايلين ا ص د ف ة ت ا ن ي ة زيدي يقول لك ي الكون جبل انفجار العظيم جيد الانفجار دا حصل وين و ا ل ح ض ر م ن ه سلمنا ن ظ ر ي ة وجود الكون بالانفجار العظيم الانفجار دا اتفجر براهو ولا ف ج ر ت ج ه ة ناس عايشه في وهم عجيب لكن المؤمنون ر ا س خ و ن أ ه م لغز في ا ل ح ي ا ة ب ا ل ن س ب ة للناس عند المؤمن محلول لغز الخلق كيف جاء الخلق جاء الخلق بالخالق في خالق عظيم جاب الخلق ا إ ن أ م النجوم بنت زمان لم تزل حادثاته م س ت م ر ة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 ك ح ل ق ة م ل ق ا ة في فلات والسماوات السبع بساعتها ب ا ل ن س ب ة للعرش ك ح ل ق ة م ل ق ا ة في فلات الناس ما جايب خبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول والحديث في الترمذي وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي أ ذ ي ن ا لي يعني الناس ما ر ت ما بفهمو ي اقول ه ما بستوعب ي ق ا ل ل ي يمكن ي س ت و ع ب و ا كلمو يعني رسولنا نفسها بتكلم ب أ ي ح ا ج ة شافه و أ ي ح ا ج ة الله حاليه إ ل ا يقول له كلمه كما قال له قل ما بقول من نفس ه بقول أشكد ا ل قل ر آ ن ك ي قل و له قل قل قل و هو قال ب يقول ب أ م ر الله أ ن ت عارف الرسول ق ا ل ش ن و عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ذ ن لي أ ن أ ح د ث عن ملك من م ل ا ئ ك ة الله من حمله العرش ما بين منكبه إ ل ى ش ح م ة أ ذ ن ه م س ي ر ة خ م س م ا ئ ة عام د اردت ان ا ر د بس م ا ب ي ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ن اردت ان ا ر ت ان ا ر ان اردت ان اردت ان ا ر ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ا اردت ان ا ر د ب ا ل اردت ان ا ر ع ي ن ب ا ل ح ص ان خ م س م ا ئ ة ع ا م د ي ا ا د ت ر كيف و م ا يعلم ج ن و د ر ب ك ا ل ا هو ج ن اردت ان اردت ان اردت ا ه ا ر د ان ر د ر د ان اردت ا ل اردت ان ا ر ان ا ر ان ر ضعف ع ق ي د ة ق د ر ة الله في الكون عند المؤمنين مش ذ ي ا ل ع ق ي د ة الكون ده تحت الله تحت الى الله في ناس ا ل ع ق ي د ة دي عندهم فيها خلل اللي هي ر ب ن الظانين سماهم بالله ظن السوء اللي بتخيلوا ان الكون ده منفلت و ذ ي ظ ه ر في ح ي ا ة الناس اول شيء الاعتماد على المؤهلات ا ل ش خ ص ي ة ده ضعف في ا ل ع ق ي د ة يقول لك أ ن ا شاطر أ ن ا ذكي أ ن ا كدا أ ن ا شهاداتك ع ا ل ي ة أ ن ا وصلت للمحل د ي بشهاداتي انت ما وصلت لحد حسا إ ذ ا كان دا فهمك انت ما وصلت أ ي ح ا ج ة ل س ه وصلت وين يا زول وصلتش لك إ ذ ا لم يكن عون من الله ل ل ف ت ى ف أ و ل ما يجني عليه اجتهاده اثنين الاعتماد في التوظيف في ا ل و ظ ي ف ة والحكم والملك ب ر ض و على القدرات الشخصيه ة الواحد يقول لك أنا حاكم لأنه أنا قادر صدام قادر صدام حسين؟ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ما تتخيل حتى في الانتخابات الله ما ا يقول لك لأنه قل وتذل تتخيل وتنزع وتعز أحكم حسين تحكم حسين حتى حييجي دي د تؤتي في في رئيس أكثر أكثر من إنت من من ممن من من ر الرئيس ا ح ي ج ي ب ل ك م دا حيكون الله د ا ئ ر ه هو الدايره الله يبقى و الدايره الله هو بيبقى ث ل ا ث ة ن س ب ة كثير من ا ل أ ش ي ا ء إ ل ى غير الله وظفوك اي ل ي واسطه ق و ي ة يا زول حصل زلزال سمعت قالوا حصل زلزال في شندي الزلزال تفسير انزلاقات داخل ا ل ت ر ب ة ا ل ص خ ر ي ة ولا شو ما اعرف انزلاقات、جان. انزلاقات ه اي و تنزلك في شندي و ما تنزلي في كوستله و زلزال ه ا ي ت ي كيف الزلزال في ه ا ي ت ي ر أ ي كونفوشنو زلزال ه ا ي ت ي زلزال دمر حتى القصر الجمهوري ده كل ه الزلازل و ا ل خ ص و ف والكسوف دي كلها آ ي ا ت وما نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا تخويفه لكن الناس ب ي ق و ا ما يخافوا تبلد الحس وتجمد الشعور م ا يخافوا آ ي ا ت انت عارف في ا ل م د ي ن ة حصل زلزال عمر الخطاب لما أ ه ل المدينه كلهم في الجامع ة قال ليزو نادين من بيته ق القاعد في بيته جابو ي ب و ج ا ا ك ل ه م الجامع ة ده ملاب الناس ودفق وقف ف ي ه م قال لهم ي شوفوا الزلزال ده ما براوا لشيء احدثتموه فوق ا ل أ ر ض فتضجرت أ م ا و إ ن ه ا لو عادت ث ا ن ي ة ل أ ر ح ل ن من ا ل م د ي ن ة قالو ان ا ل م د ي ن ة دي كان حصل فيها زلزال أ ن ا ب ف ا ر ق ة ممكن يحصل زلزال ل أ ن ا ل ناس كويسين ويجيوا كابتلاء من الله لكن في ا ل ن ه ا ي ة ز ل ز ا ل ربنا توقن انو زلزال بسيط وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو من الحاجات دي الكلاب الطاله وما يعلم جنود ربك إ ل الا هُوَ و انت تعرف ل هو الصلاة ا ا ل ل س م قال إ ن ي نهيت عن قتل الكلاب ل أ ن ه ا أ م ة صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل صحيح الجامع الصغير إ ن ي نهيت عن قتل الكلاب ل أ ن ه ا أ م ة لكنه أ ذ ن بقتل الكلب العقور الكلب السعران يقتل ياخي يا أ ت أ ك د إ ن أي ش ي ء يحصل للناس بقدر من الله الكلاب ديما جنود من جنود الله برضو وما ي ع ل م جنود ربك إ ل ا هو يا ربنا ناس أ ه ل ك ن بالذباب ناس ربنا أ ه ل ك ن بالجراد الجراد خلي ه شفت القمر والقمله والقمله القمر الله لا يبدو ن ا س القمر يا اخي ابو ب ا ب ورد في س و ر ة آ ل عمران و ا ل ج ر ا د ة و ا ل ق م ل والضفادع و ا ل د م ا ا ل ج م ل جاهم ج م ل زحف عليهم زحف ياخي ق ل لك الزول ج ل ا ب ي ت ه م ل ي ا ن ة ج م ل يشيل الجلاد ه في التفسير يشيل ا ل ج ل ا ب ي ة يختاف ه ي الشمس ا ل ج م ل ي ك ر ك ر من الشمس د ا خلال ا ل د ربنا كدار يهلك الناس الجمله ربنا ناس خ ل ي ح س ا زمان ربنا ي ح ل ك ناس ب ا ل ج م ل قال و الذئاب ا جاتنا إ خ و ا ن ا ينبغي أ ن نسند ا ل أ م و ر إ ل ى الله قال تعالى و إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله أ س أ ل الله جل وعلا ب أ س م ا ئ ه الحسنى وبصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق و ب أ ن ه الله لا إ ل ه إ ل ا هو قيوم السماوات و ا ل أ ر ض ي ن ورب الخلائق أ ج م ع ي ن اللهم ا ن ا نبتهل إ ل ي ك في هذه ا ل س ا ع ة أن ن تحبب إ ل ي اللهم ا إ ي تزينهم في م ا ن وأن ق و وأن ب ن ا ت ك ر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا ن اجعل ل اللهم ر ا ا ش د ي ن اتماعنا هذا اتماعا م ر ح و م ة وتفرقنا من بعده تفرقا م ع ص و م ة ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا م ح ر و م ة ولا مطرودا من رحمتك يا ر ح م الراحمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم